24. استمع للعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور عائشة تسكن في الطابق الثاني أحمد يسكن في الطابق الأول السيارة الأولى غالية السيارة الثانية رخيصة